شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنتم إِلَّا تَكذِبون قَالُوا رَبّنَا يَعْلَمُ إِنَّ إِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلون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 ونطائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون وجاء من أقفى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا اتَّبِعُوا مَن لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 رَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ بِقَوْلِ الْجَنَّةِ وَلَيْتَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد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 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِنَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَنَكٍ يَسْبَحُونَ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 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَتَهُ وَمَا إِلَّا أَن دَهُمْ يَرْجَعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَيْلٌ يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هذا مَا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينبر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فَهُمْ لَهَا مَا يَذْكُرُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَطُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَنَشْكُرُونَ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 فسُبحان الذي بدهِ مَ نَفوتُ كلُ شَيهون وَإنيهِ ترجعون.